يقول هذا السائل الأحسن الله ليكم ما مناسبة ذكر ما, مناسبة ما مناسبة ذكر رؤية المؤمنين ربهم بين آيات فيها إثبات صفات الله تعالى فهل رؤية المؤمنين لربهم تعتبر صفة لله أم صفة للمؤمنين؟ السؤال شيخ الإسلام لآيات الرؤية وحادث الرؤية كما اسلفت جاء في خاتمة أحاديث آيات الصفات وأحاديث الصفات وأشرت أيضا إلى الماحه قد يكون قصدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بختم آيات الصفات بذلك وكذلك ختم أحاديث الصفات بذلك وتعلق الرؤية بالصفات وعامة السلف رحمهم الله يوردون آيات الرؤية وأحاديث الرؤية في باب الصفات من جهة أن الله سبحانه وتعالى له صفات الجلال والكمال والعظمة سبحانه وتعالى والمؤمنون يرونه المؤمنون يرونه سبحانه وتعالى ويكرمهم جل وعلا ببرؤيته فيرون الله سبحانه وتعالى الموصوف بصفات الجلال المنعوت بنعوت الكمال والعظمة جل شأنه نعم أحسن الله ليكم يقول سمعت أن الكفار سيرون الله يوم القيامة فهل هذا صحيح هذا إنما يكون في عرسات يوم القيامة في عرسات يوم القيامة وتلك ليست الرؤية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كرامة لأهل الإيمان ونعيما لهم وإنما ذاك للفصل بين الخلائق والقضاء بين الناس واستدل أهل العلم على ذلكم بآيات منها قول الله فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فهذا يكون في عرصات يوم القيامة يوم يجيء الرب عز وجل الفصل بين العباد قد مر معنا قول الله سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله قوله سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مفردة كتبها لوقوع خلاف شديد بين أناس في زمانه رحمه, رحمه الله منهم من أثبت ومنهم من نفى ففصل القول في المسألة وبسط الأدلة على ذلك وهي مطبوعة ضمن مجموع فتاواه رحمه الله خاصة بهذه المسألة نعم أحسن الله ليكم مبارك فيكم يقول يستدل نفات الرؤية بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فكيف يكون الرد عليهم الآية نفسها رد عليهم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التزم مع المبطلة التزاما أنهم لا يستدلون بآية على باطلهم إلا رد عليهم باطلهم من الآية نفسها التي استدلوا بها وقال القرآن لا يدل على باطل فإذا استدل مستدل على باطل بآية فالآية التي استدل بها هي رد عليه هي رد عليه والمنفي في الإدراك الادراك الإدراك قال لا تدركه الأبصار ويدرك الابصار ونفي الإدراك لازم منه نفي الرؤية ولهذا في القرآن في قصة موسى مع قومه قال أصحاب موسى إن فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا قال كلا نفى الإدراك لكن الجمعان تراءوا فهذه لا تفيد أن نفي الإدراك لا يزمنه نفي الرؤية قال فلما تراء الجمعان فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قوله كلا النفي ينصب على ماذا الإدراك والتراء حصل, حصل فيستفاد من الآية أن نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية أن نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هذا من من هذا من أجوبة وإلا لأهل العلم أجوبة عديدة في رد استدلال من استدل بالآية على هذا المعنى نعم أحسن الله ليكم يقول السائل الدعاء بالنظر إلى وجه الله الكريم الذي ذكرتم في أي موضع يكون في الصلاة قبل السلام كما ثبت ذلك في حديث عمار بن ياسر قبل السلام يأتي بهذا الدعاء وفيه أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداه مهتدين أوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي نعم أحصل الله ليكم يقول هل يصح الوقوف؟ على قوله على الأرائك ثم يستأنف ويقول ينظرون هل ثوب الكفة وما كان يفعلون قوله على على الأرائك ينظرون الجار والمجروف قوله على الأرائك متعلق بما بعده قوله ينظرون ينظرون فهم على الأرائك متكئون عليها وينظرون إلى الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله ليكم يقول هل يستفاد من رؤية المؤمنين لربهم إثبات صفة التجلي أم هما أم هي غير ألا التجلي هو الظهور مثل ما قال ابن أبي داود في حائيته وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضحه فالتجلّ هو الظهور أن أن أن الله سبحانه وتعالى يكشف الحجاب فيتجلى لهم فيرونه سبحانه وتعالى نعم. حسن الله ليكم يقول ما حجة من قال من السلف أن الله يرى في المنام؟ الرؤية المنامية مثل ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وغيره من العلم ممكنة ولكن رؤيا المنام لا يثبت بها احكام اليقظة لا لا تثبت من رؤية المنامية أحكام اليقظة فلا يخذ من رؤية المنامية عقيدة ولا يخذ من الرؤية المنامية عبادة ولا يخذ منها أحكام لكنها ممكنة ومنما يستدل له لذلك به قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة رأيت ربي في أحسن صورة مع أنه قال في حديث آخر نور أن أراه فقول نور أن أراه هذا نفي نفى أنه راه عليه الصلاة والسلام يقضة لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء فهو لم يره وهذا الصحيح أنه لم يره وأن الرؤية إنما تكون يوم قيامة لله سبحانه وتعالى اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا أما في المنام فقد راه ويدل لذلكم قوله رأيت ربي في أحسن صورة ولهذا قال ابن كثير رحمه الله هذه رؤية منامية في الحديث رأيت ربي في أحسن صورة قال هذه رؤية منامية ومن قال إنها يقضى فقد أبطل ومن قال إنها يقضى فقد أبطل في رؤية منامية نعم حسن الله عليكم يقول ما هي الأسباب التي تعين بإذن الله تعالى على رؤية الله جل وعلا في الجنة الدعاء الدعاء يدعو الله بالهداية والثبات وادعوا بهذه الدعوة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يجد ويجتهد ويجاهد نفسه على الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى وقد قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسين ويبعد نفسه عن الآثام وعن الأمور التي تسخط الله وتغضبه سبحانه ويجاهد نفسه على الطاعة وعلى العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها متقربا إلى الله بها وفي الحديث القدسي يقول الله ما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه ثم بعد ذلك يجاهد نفسه بعد الفرائض على